بوك تو دوديشمت أشتون ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون فيشبوتي سكوناي في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى الدوش لا, الدوش لا يعمل لا يعمل نبغا لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن ارجالتيتاي سوتايسيتي ايمكنكم ان تكلفوا أحدا ليصلحه هل يمكنكم أن تكللف أحد يصلحها كبر ن لا يجد تون في الغرفة لا يوجد التفون في الغرفة كبر نلفوس لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ Kambarys neturi balkonų. La jūžadų balkon šurfa lilgurfa La jūžad balkon lilgurfa Kambarys yra per daug trukšmingas. Elgurfa sāchyba. Elgurfa Sahiba. Kambarys yra per mažas. Elgurfa sgįratų žyddan. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. الشلدماس نيفيكيا. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. المكيف Le jamal, el mukenjef le jamal, televizorius sugedes, el televizion muattal, el televizion mutahatal, te man apatinka, heve le joġibuni, heve le joġibuni, te mal per brongo. السعر عال جدا علي السعر غالي جدا عندكم ما هو ارخص عندكم ما هو ارخص هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا أرنسي هل يوجد بنسون بالقرب من هنا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا أرنتوران هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟